wall وَمَن تَأَمَّلَ لَيِنَمْ لَهُ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَأَقِيمُوا مِن مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وحسما تنسي وضاع فاو يتمير للذنوب عير المعا فكيف اذا يَومَ إِذ وَددُ الذيين كَ فَ صَ وَصُول لَوتُ سَ بِهِم الأأَبُّ وَن يَكتُمونَ اللهَّ حديثا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون